الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله اليه المصير واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله ويا اماء الله يا من امنتم بالله ربّا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ان انتهاجنا الصراط السوي هو فلاحنا وحينما نتنكب الصراط قليلا او كثيرا فذلك بدايه عطبنا وهلاكننا ان لم يتداركنا ربنا برحمه منه ومغفره من عنده وحينما نلج باباب الابواب المحرمات المشرعه فاننا قد سمحنا لانفسنا بان ينهشنا المرض وتحل بها جرثومتها لتنخر في ايماننا ثم تلقينا صرع الشهوات والشبوهات عباد الله لقد خوفنا ربنا سبحانه وتعالى تلك الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها وبينا لنا طريقه علاجها كي تسلم تلك القلوب وتسلم لله رب الارض لله رب العالمين فقد قال سبحانه وتعالى انتجتني بكبائر ما نهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ان هذه الذنوب وان شئت فقل هذه الادواء وهذه الادران وهذه الامراض تنقسم الى كبائر وصغائر كما تنقسم الامراض الحسيه التي تصيب الجسد فالكبائر هي كل ذنب ختم بنار او غضب او لعنه او عذاب وهي غير منحصره في عدد معين قال ابن عباس رضي الله عنه هي الى 700 اقرب منها الى 7 غير انه لا كبيره مع استغفار ولا صغيره مع اصرار اما الصغائر فهي ما لم يرد فيها وعيد بما سبق بل حرمت دون توعد لكنها تنقلب الى كبيره مع الاصرار عليها والتهاون بها كما قال ابن عباس رضي الله عنه عباد الله القلوب تنقسم الى قسمين باستقبالها تلك الامراض المعنويه التي تجهد القلب وتهيضه وتضعفه قلب ينكر تلك الامراض والسيئات وقلب يقبلها ويتشربها فالقلب المنكر لها عند فالقلب المنكر لها عنده المناعه القويه المضاده التي لا يستطيع الذنب الاستقرار في هذا القلب القوي اما القلب الضعيف الذي تشربها وقبلها فقلله ايمانه جعلت قلبه ضعيف المناعه مما جعل الذنب ينتشر في قلبه وتجتمع معه ذنوب اخرى حتى تجهز عليه عباد الله اننا بشر اننا بشر والبشر تعتريهم الامراض والادواء الحسيه كما تعتريهم الامراض المعنويه ولكني انا وانت نحصن انفسنا واولادنا من الأمراض المعدية والأمراض الخطيرة ونعالج أنفسنا من الأمراض الخفيفة التي تعرض لنا في مواسم معينة أو غير ذلك نحن نسمع كلام الأطباء بكل عناية حتى في علاج رشحات الزكام والأنفل وأنزاء ونسغي بكل اهتمام إلى قولهم ان هذه الامراض البسيطه قد تتحول مع الاهمال الى مضاعفات خطيره فهل نحن نصغي الى طبيب القلوب الذي يعالج امراضنا المعنويه اقصد بها تلك الذنوب وتلك المعاصي واقصد بالطبيب ذلك الرحيم الرؤوف محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله اذا كانت الامراض قدر لا محاله ولا يخلو انسان من مرض مهما اتخذ الحيطه لا فرق بين ذلك في غني او فقير او ملك او مملوك فان الذنوب قدر واقع لا بد منه لان الارض مليئه باسباب الذنوب من شيطان لا هم له الا غوايه البشر والقعود لهم بكل صراط ونفس اماره بالسوء وهوى مضل عن سبيل الله مرد في انواع المهالك الى شياطين الانس الذين يميلون بالناس الى الشهوات ميلا عظيما ويوعدون ويصدون عن سبيل الله من امن يبغون ها عوجا فمهما اتخذ الانسان مهما اتخذ الانسان الحيطه والوقايه والحذر من الذنوب فانه غير سالم منها لانها لا يمكن دفعها بالكليه كما ان الامراض لا يمكن دفعها بالكليه لكن عباد الله هل يعني ذلك التهاون بالذنوب وركوبها في كل خاطره وسانحه بدعوى انها قدر لا مفر منه هذا غير صحيح لاننا نعلم جميعا بان الامراض قدر لا مفر منه ومع ذلك تجيننا نتخذ الحيطه بالوقايه قبل وقوع المرض ونسرع الى الاطباء لعلاج ذلك المرض صغرا ام كبر ونسمع لتوجيه الطبيب ونعمل بكل دقه لما يوجه اليه وهكذا هكذا ينبغي ان نتعامل مع الذنوب التي هي قدر ان الله قد كتب على ابن ادم حظه من الزنا أدركوا ذلك لا محاله فزين العين النظر وزين اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه رواه البخاري الا ان ذلك لا يمنع من مكافحته وعلاجه والتخلص منه كما نفعل تماما مع امراضنا العضويه انه لا بد من الوقايه من الذنب وعدم الاستسلام له ولذا جاء الشرع المطهر يقرر حقيقتين الحقيقه الاولى ان الذنب قدر والحقيقه الثانيه انه لا بد من مدافعته وفضل المدافعين وفضل المدافعين والمتحامين عنه يقول صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون ويقول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم وعن ابن عباس مرفوعا ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا إن المؤمن يعتاده الفينة خلق مفتنا ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر رواه الطبراني وصححه الالباني هذه الخطوه الاولى لا بد من الوقايه لا بد من الوقايه من الذنب وخطوه اخرى لا بد من مدافعه الذنب وعدم الاستسلام له ان الوقوع في المعصيه صغيره كانت ام كبيره لا يعني الاستسلام ان العبد اذا عصى اظلم قلبه وتكدرت نفسه وهذه فرصه للاقبال على الطاعه بصدق وندم حيث يكون القلب منكسرا مخبتا فاحداث الطاعه في هذه اللحظه مما يقرب العبد الى ربه لشعوره بحاجته اليه في العفو والمغفره والتوبه ولان هذا الشعور مما يورث الخشوع والذله والمسكنه لله سبحانه وتعالى ودائما دائما نخطئ دائما نخطئ نحن العصاه نعم نحن العصاه عندما نقع في الذنب فنستسلم للشيطان فنترك الطاعه بدعوه المعصيه والنفاق فالشيطان في هذه اللحظه يحكم القبضه فيجلب الياس ويبعد عن التذكر ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ليتخيل العاصي منا ان عدوا انظفر به وطرحه ارضا هل يستسلم له ويمد له يديه ورجليه ليضع فيها القيد ليكون اسيرا عنده ام انه يحاول الخروج من تلك الازمه بمعاوده الهجوم على عدوه او الفرار منه لما شرب قدامه ابن عبد الله الخمره رضي الله عنه متاول جلد فكاد الياس يدب الى قلبه فارسل اليه عمر رضي الله عنه يقول قال الله تعالى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 وهذا منهج نبوي يمنع العاصي وهذا منهج نبوي يمنح العاصين فرصه العوده مره اخرى الى رحاب الطاعه ويغلق دونهم ابواب الياس ويزرع في قلوبهم الامل يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب الا غفر الله له رواه احمد وهو حديث صحيح وخطوه ثالثه عباد الله معالجه الذنب وطلب الدواء لعل له اي يذهب عنه ذلك الداء وبذلك بالادويه المطهره وغذاء القلب المتوازن كما هو غذاء الجسد العقاقير والاغذيه المناسبه وهذا العلاج يكمن بالطاعه والقروبات كالطهارة والصلاه والصيام والحج قال صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات اسباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك الرباط فذلك الرباط فذلك الرباط, فذلكم الرباط رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم هذه المفروضات عباد الله تغفر الذنوب الصغائر للكبائر لان الكبائر لا بد لها من توبه خاصه وحسنات كبيره كالجهاد والصدقات وندم على الله وندمٍ علَّى الله أن يتوب عليه ويغفر له والمسلم بعد ذلك مطالبٌ بالتوبة والاستغفار الدائم المتكرِّر ليُظهر ندمه وذُله لله سبحانه وتعالى وينبغي لنا أن لا نتهاون بالذنب مهما كان صغيرًا قال صلى الله عليه وسلم إياكم, إياكم ومحقَّرات الذنوب فإن مثل محقَّرات الذنوب كماثلي قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بيعود وجاء ذا بيعود حتى حملوا حتى جمعوا او حتى حملوا ما انضجوا به خبزهم وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك رواه الامام احمد وهو حديث صحيح عباد الله عباد الله احبتي في الله لا بد لنا من وقفه حازمه لا بد لنا من وقفة حازمة مع عاداتنا المحرمة تلك الذنوب وتلك المعاصي بالوقاية من الذنوب كما يتوقى من الأمراض أولا ومدافعة الذنب وعدم الاستسلام له ثانيا ومعالجة الذنب كما نعالج الأمراض ثالثا بالقيام بالطاعات الواجبة وبالحرص على النوافل والحسنات الكبيرة الماحية والحسنات الكبيرة المحية وملازمه التوبه والاستغفار وتعظيم الرب سبحانه وتعالى وعدم التهاون وعدم التهاون بالمعصيه ولو كانت صغيره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اذا فعلوا فاحشه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله ذكر الله ذكر الله أستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ما جزاؤهم يا ربنا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الاي والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور التواب الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحمد في الاخره والاوله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه تترا الى يوم القيامه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله السهام موجهه نحو العاصين زجرا وتقريعا وربما تشهيرا نعم ان الغيره على المحارم هي التي تدفع الى مثل ذلك لكن قد يكون الدافع الشماته والعياذ بالله وبعض الناس يبالغ في التثريب على العاصين بل ربما سدد بل ربما سدد امامهم ابواب الرجوع الى رحاب الطاعه فما هو السبيل الى احتواء المذنبين فمذهب اهل السنه والجماعه في العاص انهم مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته فلا يحل كراهه فلا تحل كراهيتهم من كل وجه بل يكره من حيث المعصيه ويحب من حيث الطاعه ان تعاملنا مع اخواننا العصاه يقوم على ثلاثه امور عدم الرضاء عن النفس اولا عن نفسك انت والخوف من تقلب القلوب الخوف من تقلب القلوب واتباع المنهج النبوي في التعامل مع اصحاب الذنوب ثالثا فينبغي للمؤمن ان لا يرضى عن نفسه او يزكيها وهو يشاهد العاصي واعمالهم فكل طاعه استكثرتها ورضيتها ايها الطائع من نفسك فهي عليك لا لك وكل معصيه عيرت بها اخاك المذنب فهي صائره اليك وليدخل الجنه احد وليدخل وليدخل الجنه احد عمله الا ان يتقمده الله بمغفره منه ورحمه والمسلم الحق يرى نفسه ماوى كل عيب ولكن الله يستره ويرحمه ولكن الله يستره ويرحمه وربما ان عند هذا العاصي شيئا اعظم مما عندك فتنبه والامر الاخر ان تخاف من تقلب القلوب فالقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فكم من رجل اصبح مؤمنا وامسى كافرا وكم من انسان عمل باعمال اهل الجنه حتى لم يبقى بينه وبينها الا ذراع فسبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل النار فدخلها والامر الثالث لا بد من اتباع المنهج النبوي في التعامل مع اصحاب الذنوب وهو بيان انه ما زال في حضيره الاسلام وانه اخ لنا وإن أقيم عليه الحد وعوقب فهذه العقوبه تطهير لله ليلحق بركب الطاهرين لقد نهى صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي لعن شارب الخمر الذي يؤتى به كثيرا نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن لعنه وقال لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله وقال في موقف اخر لا تكونوا عونا للشيطان على اخيكم وقال عن معاذ وعن الغامدي لما زنى ورجم رضي الله عنهما لقد تاب توبه لو وزعت على امتي لو وسعتهم وعلى هذا المنهج سار الاصحاب قال عبد الله ابن عمر كنا نسير مع عمر فابصر رجلا يسرع في سيره فقال عمر ما شأنك قال يا أمير المؤمنين إني شربت الخمر فضربني أبو موسى وسود وجهي وطاف بي ونهى الناس أن يجالسوني فهممت أن آخذ سيفي فأضرب به أبا موسى أو آتيك فتحولني إلى بلد لا أعرف فيه أو ألحق بأرض الشرك فبكى عمر موسى رضي الله عنه وقال ما يسرني انك لحقت لحقت بارض الشرك وقال ان كنت ان كنت لم شر وقال ان كنت لمن شرب الخمر في الجاهليه ثم كتب الى ابي موسى ان فلانا اتاني فذكرك ايت وكيت فاذا اتاك كتابي هذا فمر الناس اي جالسوه واي خالطوه وان وان تاب فقبل شهادته وكساه وامر له ب200 درهم ان التعامل مع العصات لا يعني الرضاء ولا محبه ما اقترفوه ولكن رحمه لهم وعطفا عليهم جعلنا نتودد اليهم علهم ان يعودوا الى رحاب الطاعه ونسيم الرحمه فهم اخواننا فهم اخواننا نعم هم اخواننا فلنسرع اليهم جعلنا الله واياكم هداه مهتدين داعين للخير داعين للخير محبين له اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل عليه صلاه دائمه ما دام الليل والنهار وصلي عليه وعلى اله واصحابه من المهاجرين والانصار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 اللهم اخذل من خذل الدين اللهم كل للمسلمين في كل مكان وتحت كل سماء اللهم كل لأهل اليمن اللهم كل لأهل اليمن اللهم لا تمكن اللهم لا تمكن للرافضه عليهم ابدا يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهد ولات امورنا اللهم اهد ولات امورنا اللهم خذ بايديهم الى طاعتك اللهم يا حي يا قيوم ارحم موتاهم اللهم من وليته علينا فاجعله في طاعتك يا ذا الجلال والاكرام واستوزر له الوزراء الصالحين الذين يعينونه الذين يعينونه على الخير ويدلونه عليه يا رب العالمين اللهم اجعل اللهم اجعل امامنا الجديد نصره للاسلام والمسلمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم اجعل هو ناصرا للاسلام والمسلمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم ولني علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار